الباب الواحد والستون باب النهي عن البخل والشح وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أَنْ سَفَكُوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم